موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا من ما لم يذكره الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون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 وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا, قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.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 اذكرو لهم دار السلام لهم دار السلام لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون